ذلذلك نقص ورائك من انباء ما قد سبق وان قد عيننا كم لدنا ذكرا مَن أعرض عنك فإنه يحمل يوم ملكي آمتي والذراء قال دينًا في يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُشُورُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُ إِلَّا بِاسْتُكْمِ إِلَى الْعَشْرٰ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُونَ امْسَلُوكُمْ طَائِقَةً إِلَّا بِسُمْعَةِ إِلَى يَوْمٍ مَا وَيَسْأَلُ ألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاصف صفا لَا تَرَوْنَ فِيهَا عَجَبًا وَلَا امْتَ يَوْمَئِذٍ تَبْصِرُونَ وَشَأْتِ لِأَصْوَاتِ الرُّوحِ مَا نَفَلَتْ سَمْعُ إِلَّا هَمْسًا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصلاة وَلِيَحْنَتِي وَالْغَوْمُ آمِنُونَ فَلَا يَنْخَافُ ضَلَّ الْمَوْعِدُ لَا أَعْمَى وَكَذَلِكَ أَن زادناه وقر انا نعبي وصرفنا في من الوعيد لعلكم يتقون او يحدثون ذكرا